بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى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 فَلَمَّا أَتَاهُ نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي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 أنا نخاف أي أن يفرط علينا أو أي طغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى فأطيعه فقولا إن رسول ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء وانزل من السماء به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاغة أخرى ولقد عريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم, فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أَفْلَحَ اليوم من استعلا قالوا يا موسى انما انت تلقي وانما ان نكون اول من القى قال بل انقي فاذا احبالهم وعصيهم يخيل اليهم من سحرهم يخيل تسعى فأوجس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 قالوا آمنا بربها هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم ولا أصلب أنكم في جذوع النخل ولا تعلم ولا تعلم أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاء أنا من البيانات، قالوا لن يؤثرك على ما جاء أنا من البيانات، والذي فطرنا. فقد ما انتقض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لَنَا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السخط والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ أَمِنَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وذلك جزاء من تذكر ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرى بعباده فضرب لهم طريقا فضرب لهم طريقا في البحر يبسل لا تخافوا درك لا تخافوا درك ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مَا غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه فيحل وإلا عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا, وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى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 فكذلك القسامري السامري فأخرج لهم عجلا جسد له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَنٌ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحِيمٌ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلِفَهُ وَظْرِ إلَى إلَهِكَ الَّذِي ظَلَتْ عَلَيْهِ عَاقِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْصِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَصْفًا إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقْ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّا يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور يوم ين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 ويسألونك عن الجبال فقل ينفر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 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوا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 ذكرى فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لي حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا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 تَصَبِّرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبْحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى